احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول واراك تابيا باليمين وتقر عيني بالرسول واراك تابيا باليمين وتقرا عيني بالرسول احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول واراكتابا بيمين وتقر عيني بالرسول واراكتابا بيمين Quan Wachau عين